خرج ربك من بيتك بالحق، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبينك أنما يساقون إلى الموت، وهم يموتون. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى طَائِفَتَيْنِ أَنْهَاهَ لَكُمْ وَتَوَدَّبُنَّ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْضَ عَدَابَ رَاعِ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبَقِّي الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ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 يغشِكُمُ النُّعاسَ أَمَلَّةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَلِيُّ طَهِيرَةً وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ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 ذلك بأنهم شاق الله ورسوله، وَمَن يُشَاق إلَّا وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ دَارِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ عَذَابًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَتُوبُ الَّذِي رَكْضَ زَحْفًا فَلَا تُوَلّوهُ الْأَدْبَارَ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبْرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنْ اللَّهِ فَقَدْ بَاءَ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 ولو أسمعهم لتوالواهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاهم استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاهم لما يحيون واعلموا أن الله يحول بين الموئ وقلبه وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 يا أيها الذين آمنوا لا تخولوا الله ورسوله وتخولوا أماناتكم وأمواتكم تعلمون وعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عوده أجر عظيم يا يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الخضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين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 أن علينا، فأنطر علينا حجوة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم.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 ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعضه فيركمه جميعا فيركمه جميعا في جهنم هؤلاء كهم الخاصون كل الذين كفرونه يغفر لهم ما قد سلف وَإِلَيْهِ يَعُودُ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ واعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أن ما غنلتم من شيء فأن لله خمسا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 إنه علِمُ بذات الصدور، وإذ يُريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلاً ويُقلِّلُكم في أعينهم ويُقلِّلُكم في أعينهم ليقضِي الله أمرَ كان مفعولاً وإلى الله ترجع الأمور.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 ناراً وَرَاءَ النَّاسِ وَرَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عن سَبِيلِ اللَّهِ والله بما يعملون محيق وإذ زيّن لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما ترأى الفئتان نقص على عقيبي نقص على عقيبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إن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 فَشَرَّدَ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِنْ مَا تَخَافَنَّ لِقَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن ركاب الخيل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 وَاِنْ يُرِيدُوا اَنْ يَخْدَعُوْكَ فَانَّ حَسْبَكَ اللهُ هُوَ الَّذِي اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلَكِنَّ اللهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ وَلَكِنَّ اللهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ اِنَّهُ عزيز يزن حكين يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال إيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإيكم منكم مئتي يغلبوا ألف من الذين كفروا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون.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 فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّلَّذِينَ فِي أَيْدِيكُم مِنَ الْأَسْرَىٰ يَعْلَمُ اللَّهُ فِي مَا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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم